وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَنَّا كَمَا مِنْ شَهِيدٍ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ مَا لَهُمْ مِنْ حِصٍّ يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الخير لا يَسْتَوِي الْإِنْسَانُ من دُعَاءً قَلِيلٌ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَإِنْ فَاتَهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قنوط, قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا وَلَئِنْ أَتَقَبْنَا رَحْمَةً مِنَّْا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا وَمَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً فَ وَل إ جعْتُ إلَ رَبّ وَما أأَغُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَمْ وَل إ جعْتُ إى رَبّك وَل إ جعْتُ إلَ رَبّ إَِّ لعِندَهُ لَحُسْنَ وَل ف عَ دَهُولًا شُتْنَا فَلَنُ نَبّ أنَّينَ كَفَوا بِمَا عَمِلُ وَلَنُ ذقًاَّهُم مِن عَذابٍ غَليم فَلَ نَبّأََّينَكَفَ بِمَا عَم وَلَنْذقََّهُ إنِن عَذادِ غَليِيوم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَرَمِئِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ 24. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من من هو في شقاق بعيد 25. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به سنريهم آياتنا في آثاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أوه. سنريهم آياتنا في آثاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه انه حق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد اولم يكفي ربك انه على كل في مزقه من لقاء ربهم ألا إنهم في نذية من شقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء محيط